فلا تك في مريتهم مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفهم نصيبهم غير لَطْنِ فَتِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَضَيَّعَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْ وَإِنَّ فاستقل كما أمرت ومن تاب معك ولا تغغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا ومسكم النار وما لكم من دون الله من أولياءكم لا تنصرون واقب الصلاة طرقين نار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ بَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ يُنَزِّلُونَ عَلَيْهِمُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَاهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وجرمين. وما كان ربك ليهلك القراب